أيها الإخوة هذا هو الشريط التاسع والخمسون من تفسير سورة آل عمران والقاعدة أن المشبه دون مرتبة المشبه به وهنا قال على محمد كما صليت وإذا قلنا بأن, بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل وأن هذا من باب التوسل يعني أننا لا نسألك عمراً غريبًا نسألك أمرًا فعلته من قبل، فإن الأشكال هنا إيش؟ يرتفع ولا أقف في هذا الشكل. طيب؟ لا التوسل الله بأسمائه، التوسل الله بصفاته، التوسل إلى الله بأفعاله، الرابع التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، التوسل الله بالإيمان. بالإيمان به وبرسله ومن هذه الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر له فجعلوا إيمانهم بذلك وسيلة لسؤال المغفرة ربنا فاغفر لنا ذنوبا الخامس التوسل إلى الله عز وجل بالآمال الصالحة ليس بالإيمان بالأعمال الصالحة ومن ذلك ضسة أصحاب الغار الثلاثة حين انطبقت عليهم صخرة فسدت فم الغار ولا يستطيعون زحزحتها فقالوا توسلوا إلى الله بصالح أعماله فتوسل أحدهم بكمال بره لواردين وتوسل الثاني بكمال عفته وتوسل الثالث بكمال أمانته ففرج الله عنه وأضحي جماعة نعم فإذا قال قائل التوسل بهذا والذي قبله فيه إشكال لأنه قد يقول قد يقول قائل أليس هذا إدلالاً على الله عز وجل؟ بإعجاب وفخرا بالعمل كأنه يقول يا ربي إني فعلت كذا وفعلت كذا فغفر لي مثلا فالجواب لا بل هذا من باب التذلل له عز وجل من باب التذلل ده وعنني يا ربي قد ذللت لك وعلمت أنك الملجأ فعبدتك وآمنت بك فأسألك أن تغفر لي مثلا السادس التوسل إلى الله بذكر حال الداعي توصل الله بذكر حالي أن تذكر حالك فتقول اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي الأول توصل بعمل صالح وهنا على الأكس بالحال ومن ذلك قول موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ما ذكر إلا هذا وهذا توصل الله بذكر الحال لأن الإنسان إذا ذكر حاله أنه مفتقر الله أوجب ذلك له أن يلجأ إلى رب عز وجل فيكون هذا من أسباب إجابة الدعاء السابع التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح ومن قول عكاش بن حصن للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من أمته سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا عذاب ولا إلى حساب ولا عذاب قال بع الله أ يجعلني منهم فقال أنت منه ومنه قول العرابي يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فدع ومنه قول عمر للعباس قم فادع الله فقال اللهم إننا نتوصل إليك بنبينا فتسقينا وإننا نتوصل إليك بعمي نبينا هذا النوع السابع ينبغي أن نلاحظ الطالب ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يلاحظ أنه إذا طلب منه أن يدعو له فإن ما يقصد بهذا منفعة الداعي وأجره لأن الداعي يؤجر إذا دعا لأخيه وإنما قال ذلك احترازا مما إذا أراد الطالب نفع نفسه فقط قال فإن هذا من المسألة المذمومة أن تقول ادعو الله لي قصدك منفعة نفسك لا قل ادعو الله لي وأن تقصد أن ينتفع هو أيضا بدعاء لك لأنه يؤجر على الإحسان إليك ولأنه إذا دعا بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله أو ولك بمثله هذا إذا أردت أن تطلب من شخص أن يدعو لك أنت خاص أما إذا طلبت منه أن يدعو للمسلمين عموما فهذا ليس من المسألة المذمومة حتى وإن لم تلاحظ نفعه هو ونظيره لو أنك سألت رجلاً درهما لنفسك أو قلت أعطني درهما لفلان الفقير كان الأول من السؤال مذموم والثاني من الإحسان إلى المعطي وإلى المعطى لأنك تنفع المعطي في الآخرة وتنفع المعطى في الدنيا فهذه سبعة نواع من التوصل كلها جاءت بها السنة كلها جاءت بها السنة وهي جائزة لأنها حقيقة سبب من الأسباب سبب من الأسباب والوسيلة هي أصلة تشبه الوسيلة والسين والصاد يتناوبان كثيرا كما في قوله اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم كلاهما غراءتان سبييتان طيب إذا نأخذ من من هذه الآية ربنا فلانة جواز التوسل في إيش بالإيمان واستطردنا لذكر أنواع التوسل أقسام التوسل طيب هل شرك المشركين بآلهته؟ من باب التوسل الممنوع أم ماذا شيء آخر أي نعم ليس من التوسل بل هو عبادة لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا لو يقلبون إلى الله فهم يقصدون العبادة نعم يدعون هذه الأصنام ويركعون لها ويسجئون لها وينذرون لها ويذبحون لها فهو ليس من باب التوصل بل من باب القصد والغاية أن هذه الأصنام تعبد من فوائد الآية الكريمة أن كل أحد محتاج لمغفرة الدنيا لقولهم فاغفر لنا ذنوبا فلا تغرنك كثرة الطاعات فالإنسان كلما كثرت طاعاته كلما كثرت طاعاته <تصفيق> فينبغي أن يكون أخوف على نفسه من أن ترد هذه الطاعات ويذهب عمله سدى. ومن فوائد هذه الآية التفريق بين المعاصي بعضها ذنوب وبعضها سجيئات وهو كقولنا ما تنقسم إلى كبائر وصغائر والكبائر والصغائر تختلف في ذاتها وتختلف فيما بينها فالكبائر منها كبرى ومنها صغرى والصغائر منها ما يقرب من الكبائر ومنها ما هو دون ذلك ومن فوائد هذه الآت الكريمة جواز سؤال الموت على طريق أهل الخير بقولهم وتوفنا مع الأبرار توفنا مع الأبرار وقد دكرنا في الدرس الماضي أن هذا ليس من باب الدعاء بالموت العاجب وإنما هو من باب الدعاء بالموت على صفة مطلوبة وهي أن يموت على ما مات عليه الأبراء وذكرنا لهذا نظائر من السحب قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسل منسجه المعنى يا ليتني مت قبل المصاد نعم تمام ومن فوائد هذه الآلات الكريمة الثناء على أهل البر والإحسان لقوله وتوفنا مع الأبرار ثم قال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخصنا يوم القيامة انظر إلى التكرار في قوله ربنا لأنهم يتلذذون بهذا التعبير إن يكون الله ربهم وإذا كان الله ربهم فهم عبيده وتلذذ الإنسان بعبوديته لله عز وجل دليل على كمال إيمانه لأنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أكمل إيمانا ولهذا أكرون ربنا ربنا تلددا بهذا الاسم الكريم طيب وقال ربنا وآتنا ما وعدتنا آتنا بمعنى أعطنا بخلاف اعتنا فهي بمعنى جئنا آتا بمعنى أعطى آتا بمعنى جاء ما المصدر من آتا؟ إيتاء قال الله تعالى وإيتاء ذي القربة والمصدر من آتا؟ إتيانا طيب يقول وعاتنا ما وعدتنا على رسلك ما هذه موصولة ومحلها من الأعراب مفعول ثاني لآتيه لأن آت تنصب مفعولين أصلهما هه إيش هه من من خوات آت يعني ليس أصلهما المبتدى والخبر فالذي ينص مفعولين إن كان أصلهما المبتدى والخبر فهو من خوات ظن وإن لم يكن أصلهما المبتدى والخبر فهما من خوات أعطى وكسب هذه من أخلات أعطى وكسب ما وعدتنا على رسلك ما وعدتنا أي أعهدت به إلينا من الثواب الجزيل على أعمالنا وقوله على رسلك تحتمل معنين أحدهما على الإيمان برسلك والثاني على أيدي رسلك فعبر بالرسل, بالرسل عن أيدي الرسل لأن لأن الذي وعدهم هم الرسل أنفسهم هم الرسل أنفسهم وعدوا المؤمنين بما وعدهم الله به ووعدوا المخالفين بما توعدهم الله به ولا تخزنا يوم القيامة تخزنا أي تفضحنا وتذلنا يوم القيامة أي يوم يقوم الناس من قبورهم لله عز وجل وسميت القيامة وسمي هذا اليوم يوم القيامة لأمور ثلاثة الأول أنه يقوم الناس به من قبورهم لله والثاني أنه يقام فيه العدل والثالث أنه يقوم فيه الأشهال وقال إنك لا تخلف الميعاد تعليل لسؤاله يعني سألناه يا ربنا أن تعطينا هذا لأنك لا تخلف الميعاد يعني الوعي وإنما انتفع عنه إخلاء الوعي لكمال صدقه وكمال قدرته طبارة انتفع عنه إخلاء الميعاد هاه لكمال صدقه وكمار قدرته لأن إخلاف الواعد إما أن يكون لكذب الواعد كمعاد أهل النفاق وإما أن يكون لعجز الواعد أي أنه يفي لكن عجز والله عز وجل قد انتفى في حقه الأمران آه عن الكذب ماه والعذص فهو لكمال الصدق وكمال قدرته لا يخلف المعاذ وهذه الصفه من الصفات السلبية السلبية يعني معنى النفي من الصفات السلبية وقد قررنا غير مرة أن الصفات السلبية يراد بها شيئا الأول انتفاء الصفة التي نفيت والثاني إثبات كمال ضدها إثبات كمال ضدها يعني انتفى عنه هذا لكمال ضد هذا المعنى فإذا قلت فلان لا يكذب فالمعنى أنه كامل الصدق لا يوجد في كلامه كذب ولهذا نقول إن الصفات المنفية عن الله عز وجل لا يراد بها مجرد النفي وإنما يراد بها إثبات كمال الضد من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للداع أن يكثر من الثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته، لأن هذا من من وسائل نعم إجابة الدعاء، ومن فوائد الآيات الكريمة كمال إيمان هؤلاء بوعد الله بقولهم آتنا ما وعدتنا، إذ لو كان عندهم شك ما سألوها هذا السؤال ومن فوائده أن الرسل هم الواسط بين الله وبين خلقه. لقوله على رسل ولا شك أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين الخلق ومن حكمة الله أن جعلهم من البشر لأنه لا يمكن التلاؤم بينهم وبين البشر إذا لم يكونوا من جنسهم ولهذا قال الله تعالى رادا على الكفار الذين قالوا لو كانوا محمد ملكا دعم النابي قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا نجعلناه رجولا وحينئذ تعود المشكلة على زعمه ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ومن فوائد هذا الحديث بسم الله وبمنفعه هذه الايه اثبات ان الخلقه لهم اكثر من رسول على رسلك لان رسل جمع رسول وهذا امر معلوم معلوما بال باليقين القاطع فالقران كله منقول من تاص السلام فإذا قال قائل قد ورد الجمع يراد به الواحد فقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ومعلومنا أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا لم يكذبوا إلا نوح فالجواب عن ذلك أن نقول إن هذه الآية قد دلت على أن المرسل إليهم كم واحد ولكن لما كان تكذيب الرسول الواحد تكذيبا لجميع الرسل قال كذبت أو منوح المرسلين لأن المقصود هو التكذيب بالجنس لا بالواحد فكانهم كذبوا بجنس الرسالة وقالوا لا يمكن أن الله يبعث الرسل كما قالت على في بيان تكذيب الأمم أنهم يقولون للرسل أنتم بشر مثلكم لا أنتم إلا بشر مثلكم طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا أنها هؤلاء الأبرار يؤمنون بهم القيامة وبما وبما يلحق الناس به من الذل والخزن لقوله ولا تخزنى يوم القيامة ومن فوائدها أن الخوف من عذاب الله لا ينافي البر لا لقولهم ولا تخزنى يوم القيامة بل إن الخوف من عذاب الله يزيد البر لأنه يزيد يزيد تصديق بما بما أخبر الله به ومن فوائد الآية الكريمة كمال صدق الله وقدرته من أين تؤخذ من قوله إنك لا تخلف الميعاد ومن فوائدها أن الله تعالى لا يخلف الميعاد أبدا لا يخلف الميعاد أبدا فإن قال قائل يرد على هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد توعد الله عز وجل على وقد توعد الله سبحانه وتعالى العصات بما يستحقون من الذنوب مثل لا يدخل الجنة نمام أي قتات بالعكس لا يدخل الجنة قتات أي نمع طيب فالجواب أننا نتاقلن أن هذا النفي يراد به بيان كمال الله في الصدق والقدرة فإن عفوه عمن استحق العقاب لا يعد إخلاف يعني هو قادر ولكنه كمال فوق كمال فإن العفو عن الانتقام مع القدرة إيش؟ كمال قال الله تعالى إن تبدو شيئا أو تخفوها أو تعفوها سوء إن تبدو خيرا أو تخفوها أو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا عفوا قديرا قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم إلى آخر استجاب بمعنى أجاب كما قال تعالى والذين استجابوا لربهم وأقام الصلاة فهي بمعنى الإجابة أي أجابهم الله وقول فاستجاب لهم ربهم أنظر إلى هذا اللحن. تلطف بهم لم يقل فاستجاب لهم الله بل قال استجاب لهم ربهم لأنهم كانوا يدعون برب بربنا يعني فهذا الرب الذي ما زال يدعونه استجاب لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أني لا أضيع أي لا أهدر ولا أفوت عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض بل أوفي كل عامل ما يستحق وقولهم من ذكر أو أنثى هذه بيان لعامل ولهذا نقول إن معنى من إيش؟ أن من بيانية وقوله بعضكم من بعض يعني بعضكم من بعض في العمل والثواب فأنتم جنس واحد ما ثبت للذكر ثبت للأنثى وما ثبت للأنثى ثبت للذكر وتأمل كيف بقى هنا بعضكم من بعض وقال في سورة توبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لأن المراد بذلك بالآية في النصرة في النصرة فكل مؤمن فهو وليج لأخيه ناصر الله وقد قال في مقابلها في المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض وليسوا أولياء بعض بعضهم لبعض لأنهم أعني المنافقين لا يتولى بعضهم الآخر بخلاف المؤمنين نعم أي. هي خمس مرات لك لا قد يستجيب الله عز وجل ولو بأقل من هذا أين نعم أقول هذه قد يستجاب له بأقل من هذا وقد يقول ربنا ربنا ولكن لكن ساجد تأمل في الواقع خالد نعم نعم هل يخلف إيه نعم وهذا اللي يخلف لكن الوعد لا يخلف لكن ما وما من نعم قال ما ينطقون به هنا لان هؤلاء مستحقون للنار لكفره والكافر لا يخلف الله وعيده العاصي يخلفه كرما واضح إن الله لا يغفر اي به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صالح للنفس الجائز مثلاً نرى و... و... بـ... الدعاء... الدعاء... أن في أصحاب السحر ومتواصل بإدعاء بدعاء العبادة الصالح بدعاء رجل صالح. هذا جائع مثلاً إذا أخذ لواحد الرجل إذا تتواصل بأعمال صالح للأموال هذا غير جائع هو يقول في هذه الحالة هل انا مات يقول قال يقول الله اللهم اجلنا بامال الصالح لهذه عبدك اه هو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح عمل الداعي مو هو مدعو له لو توسل بعمل بالعمل الصالح من المدعو له لم لم نسى يعني لو قلت مثلا عندي هذا العيس اللهم أن هذا عبدك ابن عبدك ابن امتك قد قام بأمرك امر بالمعروف ونهى عن المنكر فاغفر لي نعم هذا لا بأس به لكن لو أقول انه هذا عبدك ابن عبدك ابن امتك قام بطاعتك امر بالمعروف ونهى عن المنكر فاغفر لي فجعل عمل الصالح ميت وسيلة لمعفرة الله له حيال الداعي هل يصح <متحدث> هذا العسل نعم لو طرق لا هذا لا بأسن. مثل ما نقول تصدق على العلماء أو طلبة علم أو ما عشبه ذلك نعم الوسائل الكونية, إيش؟ الوسائل الكونية نفس الشيء الوسائل الكونية ما ثبتها بالشرق أو بالتجارب أنه وسيلة نتوسل به فمثلا الاستشفاء بالعسل وسيلة أو الأغاية وسيلة شرعية ولا الأغاية شرعية شرعية ولست استشفاء في الحبه السوداء وسيل الشرعيه ولست استشفاء بالادويه نحن نجربها ولم ولمن صالح الشر لكن نعرف أنها أفادت هذا من باب الكونية. ايش استجاب الكونية استجاب ما ندني على الطلب لا احيانا على طلب واحنا ما تطلع حسب السيء فما هذى السافر تدل على الطلا استكبر ما تدل على الطلا يا سمعنا استكبر يعني طالب الاستكبار. <تصفيق> الرسول الذي يقصد منه إنه يؤمن بجهر <تصفيق> هذا لماذا لم يقول اللهم إني أسألك في إيماني بمنزلة نبيك عندك. لا يخصنا لأن فيها فيها ولكن أكثر الذين توصلوا جاه ترى لا لا يريدون ما قُمَ ما قُمَ يريدون جاه الرسول يرون ما دام له جاه فهو إشفاق كما كما تقول هذا الرجل له جاه عند الملك أتوصل به أذهب إليه ولا فلان أنت لك جاه عند الملك ورد منك كذا وكذا نقول إذا كانت النية هذه ففيما بينك وبين ربك صحيح لكن لا تظهر للناس الناس ما يفهمون هذا الشيء نعم قد ما الذي من الأباس مال الجواب؟ قال عم النبي يوضح شهر الأعمال الصالحه تدخل تدخل في لكن عند التفصيل يكون الإيمان بالقلب والاعمال الصالحة بالجوارح توصل نعم وبالعمل الصالح لأن أصحاب الغار لم يتوسلوا باذن يتوسلوا بالعمل الصالح نعم كم... نعم مهمنا فعل ها دينا. نعم يا سليم وش عمر إيش؟ رسول الله ما قال يا رسول الله إيه معلوم لو أحد يقول يا رسول الله أغثنا كفر ذلك لا من الشيطان الرجيم ربهم عمل عامل منكم ذكر دعوا من بعث فَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأُخِذُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُورُوا فِي سَبِيلِهِمْ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا فَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ وَلَأُرِخِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْمِي مِنْ تَقْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِنَا وَاللَّهُ عِندَهُ تصل الثواب دا يا غرن انك تقلب لكن الذين ربهم لهم جنات من تحتها الأنهار فيها من عند الله وما عند الله خير عوذ بالله من الشيطان الرجيم. <تصفيق> قال الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم أبد. أبد ما سبق لا يحتاج لا إعادة. يعني أخذنا فوائده. ونناقش فيه قوله ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك معنى أتنا أعطنا وأتنا جينا طيب آ آ يقولون تنصب يا رسول هنا في هذه الآية, في هذه الآية غير الآية يعني. هي تنصب مفعولين ها في هذه الآية ما هم ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ايش الفاعل ما منصوب نعم هذا أي المفعولين نعم والثاني ضمنا محدود ثاني محدود يلا يا عبد الملك المفعول الاول من قوله اتي والثاني ما منصوب تمام طيب هل هذان المفعولان أصله من مرتدى أو الخبر؟ طيب إذا متى يكون أصله من مرتدى أو قبل دخول قبل دخول العامل كذا. العامل هنا ناصب ما الذي ينصر والخبر ظن تمام قوله تعالى على رسلك هداية الله ما معنى على رسلك على لسانه على وأيدي الرسل طيب ما هو الذي وعد لهم على لسان رسله خالد لمن طيب قوله تعالى ولا تخسنا يوم القيامة ما معنى الخزي نعم إيه يعني إذا قل أخزاه الله واسمعناه يعني رده أما لا الشيخ فضح فضح فضحه هو له الخزي الفضيح والذيح نعم طيب قوله إنك لا تخلف الميعاد هذه من الصفات أدى الله نعم تختضي فيه تترمن نعم. نعم. الأول اللي هو نفي عن نعم. ما هو الصدق والمعنى. كمال الصدق. وغير. منصور القدرة. صح. كمال الصدق والقدرة. لماذا قلنا إن تضمن كمال الصدق والقدرة؟ فهل. تمام. قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع استجاب بمعنى أجاب. كقوله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة أي أجابوا له. وقوله ربهم ولم يقل الله لأنها لأن الم هنا يقتضي الربوبية. وهي هنا ربوبية خاصة لأن ربوبية الله تنقسم لا قسمي عام وخاص، وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ومقتضى الربوبية العامة مطلق التصرف ومقتضى الربوبية خاصة. النصر والتعيد واللطف وغير ذلك مما يقتضي عناية خاصة الربوية هنا من أي قسمين من الخاص. استجاب لهم ربهم أني لا أضيع هذا بيان المستجاب من الذي استجاب قال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض لا أضيع يعني لا أهدره بل أحتسب. وقوله عمل عامل عمل هنا مضاف فيقتضي العموم يعني أي عمل قل أو كثر فإن الله تعالى لا يضيع لا يضيعه. وهذا كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وكقوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقوله من ذكر أو أنثى هذه بيان لعامل فمن هنا بيانية بيان للعامل يعني سواء كان عامل ذكرا أم أنثى ثم قال بعضكم من بعض بعضكم من بعض يعني في الدعاء واستجابته أما في المناصرة فقد قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو رياء بعض لكن في باب العمل والاستجابة لهم والثواب بعضهم من بعض لا فرق بين الدكر والأنثى ثم قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا هذه خمسة أوصاة هاجروا يعني هاجروا بلادهم وخرجوا منها إلى بلاد الإسلام وأخرجوا من ديارهم أخرجوا من ديارهم إما مباشرة بأن طردوا من البلاد أو بالتضييق عليهم حتى يخرجوا لأن الإخراج من البلاد قد يكون مباشرًا. يطرد وقد يكون بالتضييق عليه حتى يخرج وأيهما أشد لا الأول الأول أشد لأن الثاني يمكنها أن يصبر ويتحمل نعم ولا يخرج يختفي أحيانا ويهرب أحيانا ويبقى في بلده لكن الطرد يمسك ويطرد وهذا أشد ولهذا قال أهل العلم خصوصا الحنابلة في من فعل ما يوجب الحد من زنا أو غيره ثم لجأ إلى مكة إلى الحرم فإنه لا يخرج من الحرم ولا يقام عليه الحد في الحرم لأنه لجأ إليه ومن دخله كان آمنا ولكنه يضيق عليه فلا يواكل ولا يشرب ولا يبايع ولا يكلم حتى يضيق تضيق عليه الأرض ويخرج أما أن يخرج بالقوة وقال أخرج لنقيم عليك الحد فلا إذن هناك فرق بين من أخرجوا بالفعل يعني بالقوة بالمواشرة أو من أخرجوا بواسطة التضيق عليه وقول أخرجوا من ديارهم ديارهم يعني التي يسكونها سواء بعجره أو بغير أجره فإن الدار المساجر مثلاً تسمى دار للإنسان وقات وأوذوا في سبيل يعني مع أنهم أخرجوا حصل لهم أذية في سبيل الله أي في دين الله كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين كان ساجداً تحت الكعبة فذهب قوم من قريش وأتوا بسلى الجزور ووضعوه على ظهره هذا إذا هو لم يضره لكنه أذية له وفعل أيضاً في في كثير من الصحابة من الأذى ما هو معروف بالسيرة وقاتلوا وقتلوا في عندي قاتلوا وقتلوا قراءة قراءة ثانية وقتلوا وقاتلوا فالقراءة الآن ثلاث قاتلوا وقتلوا الثانية قاتلوا وقتلوا والثالثة قتلوا وقاتلوا والمعنى لا يختلف اختلافا كبيرا أما قوله قاتلوا فهذا يعني الجهاد هم قاتلوا الكفار وأما قوله قتلوا فهذا يعني الاستشهاد قتلهم الكفار في سبيل الله وأما قوله قتلوا وقاتلوا فهي هي هي هي لكنها تقديم وتأخير وأما قول قاتلوا وقتلوا فهي أشد كما قال تعالى قتلوا تقتيلا فالتقتيل أشد من مجرد قتل لأكفرن عنهم سيئاتهم إلى آخر الجملة في قوله لأكفرن خبر مبتدى في قوله فالذين هاجروا ولكنها جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات لو كفرن عنهم سيئاتهم أي بما حصل لهم من هذه العالم الأشياء بالهجرة وإخراج من ديار والإذا في سبيل الله والمقاتلة في سبيل الله والقتل يكفر عنهم السيئات وقد مر علينا أن الفرق بين غفرة الذنوب وتكفير السيئات عند الجمع بينهما أن الماغفرة في الصغائر أن نعم الماغفرة في الكبائر والتكفير في الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة ويكفرها عن مصائب. نعم لو كفران عن عنهم سيئاتهم يعني صغائر ذنوبهم ويجوز أن يراد بالسيئات هنا ما هو عمل لأنها لم تقرن بالذنوب حتى نقول كل... كل واحد لها معنى وهذا له نظائر كثيرة تجد بعض الكلمات يكون لها معنى وحدها ولها معنى إذا اقترنت غيرها وقول ولا ولا أدخلنهم الجملة أيضا فيها تأكيد لما بالام والقسم والنون وهي معطوفة على قول لا كفرن ف الرفع على أنها خبر المبتدأة ولو ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها لنهار جنات بالجمع وأحيانا يقال بالإفراد فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس وإذا قيلت بالجمع فالمراد بها أنواع الجنات وفي القرآن في سورة الرحمن أن أنواع الجنات كم أربع. أربع. وربما يكون هناك أنواع أخرى لا نعلم بها المهم أن الجامعة باعتبار الأنواع والإفراد باعتبار الجنس فما هذه الجنات؟ أصل لأصل الجنة البستان الكثير الأشجار وسمى بذلك لأنه يجن من من فيه أن يستره والمادة هذه الجيم والنون كلها دالة على السطع والخفاء ومنه الجنة للمقاتل يأخدها يستتر بها عن سهاء ومنها الجنان يعني القلب لاختفائه ومنه ومنه الجنة الجن الجن للستارهم يقول عز تجري من تحت الأنهار الجريان معروف والأنهار جمع نهر وجمعت لأنها أربعة أنواع مذكورة في سورة القتال فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة الشاربين وأنهار من عسل مصفى وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص ولا تحتاج إلى حفر ولا إلى إلى إقامة جدران قال ابن القيم في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان وقوله تجري من تحتها هل المراد من تحت الأرض ولا من تحت الأششار الساترة الثاني هو المراد من تحت الأششار والقصور أنهار مضطردة لكنها لا تؤذي لأنها تنقاد لأمر مالكها تنقاد له إذا أمر هذا النهر أن ينصرف يمينا أو شمالا فعل بأمر الله الزوج إذا أمرهن يقف وقف وقوله ثوابا من عند الله أحب أن أعرف ما الذي نصب ثوابا من هذا منال حال حال مني عمر مسر طيب ما الذي نصله المسر لا بد له من عام التقدير نعم نائب من مصدر من نائب من نائب عن المصدر نائب عن المصدر كيه نائب نائب عن المصدر المفهوم لكن ما الذي العامل ما الذي عمل فيه كخلاف نعم أحمد ها حالني الناس ثوابا؟ لا، نعم، ولا حال، نعم. والتقدير، وثيبهم ثوابا. هذا هو أقرب شيء. عندك في كان في الأصل هو المقدار من الدزاء انتهى قوله ثوابا في نصه ثلاثة أوجه أحدها أنه نصب على المصدر المؤكد ولأن معنى الجملة قبله يقتضيه والتقدير لوثيباهم إثابة أو تثويبا فوضع ثوابا موضع أحد هذين ما أحد أحد هذين المصدرين لأن الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما اسم لما يعطى ثم قد يقعان في موقع المصدر وهو نظير قوله صنع الله ووعد الله في كونهما مؤكدين الثاني أن يكون منصوبا على الحال من جنات أي مثابا بها وجاز ذلك وإن كانت نكره لتخصصها بصفة الثالث أنه حال من الضمير المفعول به أي حال كونه مثابا يعني مع الحال أو عن المصطل لكن المصطل غريب يقول إن العامل فيه لا أكفرني ولا أدخلني على اعتبار أن التكفير وولد خال في النفس من هذا الشيء فالظاهر أنه مصر لعامل محذوف أي نعم أي نعم هذا هو الأقرب نعم وقول الثواب من عند الله الثواب يطلق على العطاء على العطاء الذي يعطاه الإنسان، كما في قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أي هل أعطي؟ ويطلق على الإثابة التي هي فعل المثيب، التي هي فعل المثيب، والأصل الأول أو الثاني، الأصل الأول أن الثواب اسم لما يثاب به. ك اسم لما وقد وقد يراد به الأثام، وقول من عند الله، العديه هنا تقتضي تعظيم هذا الثواب، لأن الثواب من العظيم يكون عظيما، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي علمه أبو بكر، قال اغفر لي مغفرة من عندك ورحمة. وقالوا من عند لا والله عنده حسن الثواب الجملة هذه مؤكدة لما سبق أي أن الله سبحانه وتعالى يثيبهم الثواب الحسن لأن هذا هو الذي عند الله ولهذا يجازي المحسن بحسنته عشر أمثاله إلى سب مئة ضع إلى أضعاف كثير نأخذ في من فات هذه الآية بيان فضل الله عز وجل بإجابة هؤلاء الذين دعوا بما سبق لقوله فاستجاب لهم ونأخذ منها بيان نعم ثبوت سمع الله لأنه لم يسدهم إلا حين سمع دعاء ونأخذ منها أيضا أن تكرار الدعاء من أسباب الإجابة ونأخذ منها بناء على ما سبق أن الدعاء باسم الربوبية أقرب إلى الإجابة من الدعاء باسم باسم آخر لأن أكثر الأذية الواردة في القرآن جاءت باسم الربوبية ومن فائد هذه الآية أن عناية الله من فوائد هذه الآية عناية الله عز وجل بهؤلاء الأبرار لقوله ربهم فاستجاب لهم ربهم لأن هذه الربوبية قلنا إنها ربوبية خاصة ومن فوائدها أن الله يكمل الأجر كاملا أو يعطي الأجر كاملا لقوله أني لا أضيع عمل عام وهذا النفي يتضمن إثباتاً فإذا كان لا يوضع عمل عامل فمقتضاه أنه يعطي العامل كل ما عمل أي أجرى كل ما كل ما عمل ومن فائد الآية استواء الذكر والأنثى في الجزاء على الحسنات لقوله من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدىكم وذكر من نقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصل ولم تصل قلنا بلى لكنها إذا صلت في الوقت الذي تطالب بالصلاة فيه فإن أجرها وأجر الرجل سواء فإذا صلت امرأة صلاة الظهر وصل الرجل صالة الظهر فهما في العجر سواء ومن فائد هذه الآية الكريمة فضيلة الهجرة لقوله في الذين هاجروا وقد قال العلماء إن الهجرة تنقسم إلى أخسام القسم الأول هجر ما حرم الله فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه وهذا يعني أن المهاجر هو الذي قام بفعل الواجبات وترك المحرمات ثاني الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام كما فعل المهاجرون من مكة إلى المدينة وهذه هي التي يكون فيها المدح الذي جاء في القرآن والثالث الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة فإن بعض البلاد تكون بلاد إسلامية تقام فيها الشعائر الإسلامية ينادى فيها بالأذان وتقام الجماعات وتقام الجمعات فهي بلاد الإسلام ولكنها بلاد فصد من جهة أخرى لكثرة المعاصي والحواحش وغيرها في هذا البلد فيهاجر الإنسان منها إلى بلد إيش؟ الاستقامة فلننظر ما هو الواجب من هذه الأنواع الثلاثة نقول أما الأول وهو هاجر من حرم الله فهو واجب على كل إنسان حتى في بلاد الإسلام المستقيمة يجب عليه أن يهجر ما حرم الله وأما الثاني وهو المهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فإن العلماء رحمهم الله يقولون إن كان قادراً على إظهار دينه لم تجب الهجرة, الهجرة. وإن كان عاجزاً وجبت عليه الهجرة فإذا كان في بلاد يحبسون الحريات ويمنعون المسلمين من إقامة شائر دينهم كالصلوات في الجماعة مثلا فالهجرة هنا واجبة واجبة لأن المسلم لا يقدر على إظهار دينه وإن كان في بلد تعتبر نفسها بلد حرية فإن الهجرة ليست في لكن مع هذا نقول هي أكمل وأحسن مما لو بقي كذا مشعل نعم ما اللي قلت إذا كان تمنع من إظهار الدين وجب عليه الهجرة حتى لو كان من أهلها لو كان من أهل البلد أصلاً يجب عليه هجرة نعم فلا تجب هجرة لكن الهجرة أكمل خوفاً من الفتنة الثالثة الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة هذه فيها تفصيل أيضاً إن كان يخشى على نفسه من الفتنة وجبت عليه الهجرة وإن كان لا يخشى لم تجب عليه هجرة وربما يكون بقاؤه أحسن إذا كان يدعو إلى الله قد يكون في هذه البلاد في بلاد الفسق بقاؤه أحسن وأنفع إذا كان يدعو إلى دين الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية أن الإخراج من الديار سبب لتكفير السيئات بقوله وأخرجوا من ديارهم وكذلك أيضا قوله أذو في سبيل وقاتل وقتل لكن لو قال قائل إن التكفير مرتب على كل الأوصاف الخمسة فالجواب عن ذلك أن نقول إن تعليق التكفير بهذه الأوصاف الخمسة دليل على أن لكل وصف منها تأثيرا في الحكم ولولا التأثير لكل واحد منها ما صح أن تكون تكفيرا للسيئات وهذه مسألة فائدة مهمة لأن بعض المجادلين قد يقولون إن, إن الحكم مرتب على أسباب خمسة أو أكثر فنقول نعم ومرت إذا رتب على أسباب أكثر من واحد فإن هذه الأسباب يدل على أن لكل واحد منها تأثيرا ولولا أن له تأثير ولولا أن له تأثيرا ما ترتب الحكم أصلا لأن إذا قلنا رقم واحد ما في التأثير رقم اثنين ما في التأثير رقم ثلاثة ما في التأثير رقم أربعة, أربعة ما في التأثير لم يثبت الحكم فإذا قلنا كل واحد له تاثير لكن قد يقوى على حصول الحكم وقد يقوى على حصول وقد لا يقوى إلا على حصول بعضه نعم صلى الله تحت الأرض نعم ما انتفعوا بها تحت في يعني يحفرون يعني لا ما تحت الارض وفي اماكن تكون مشهوه وهذا واقع موجود واقع في الدنيا لكن في الجنه انهارها على سطح الارض وهذا ك... مثل قوله احيانا يقول من تحتهم الانهار تجري من تحتهم وعنها أي من تحت أقدامهم لكنها على سطح الجنة نعم. ها؟ نعم. كلمة فاعل لا لا لا, تس... لا تكون دائما من باب الاشتراك رأي تسافر. ما في اشتراك يعني كلمة كلمة فاعل, فاعل, فاعل لا تدل على أنه لا بد من اشتراك شيئين فصائد صحيح أن الأصل في المفاعلة تكون من شيئين من فاعلين فأكثر لكن ما هو لازم يتوصل به مم. قال لا أكفرنا عنه السيئة. نعم كل السيئات المقصود بها صحيح. نعم ف... يعني هذه الأعمال ما تأثر في أنه الزوجة يمهي عنه الظنوب الكبير لا ربما نحن قلنا في نفس الشرحتو قلنا أن هذه ما لا نجزم بها أنها الصغائر لأنها لم تقرن بالذنوب الآيات الأ... الأ... السابقة فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا هنا يتعين تكون سياتهن الصغائر، لكن في الآية هذه ما ذكر الذنوب، فياحتمال أن تكون عامة. نعم أحمد؟ لمن؟ هنا. أفهمتم؟ ها؟ يقول أما قاتلوا وقتلوا فلا إشكال فيها قاتلهم ثم قتلوا لكن قتلوا وقاتل هل إذا قتلوا يقاتلون بعد أن قتلوا؟ لا, لا تستلزم الترتيب هذه من جهة من جهة أخرى أن توزع يعني بعض قتل وبامن قاتل ولم يقتل. الحاج الذين هذول بالديار بالبلد اللي يسكنه فقط. هذا الاصل. لكن لو فرضنا أن البلد الذي يسكنه مساو له ما قاربه من البلاد فلا بد ان يخرج على المنطقة. نعم. إيش؟ بعض العلماء يقولون البلد الذي ليس لا يوجد فيه عالم واحد وبلد إسلامي يهجر صح مصحح لكم شيء يعني يجب الهجرة من بلد ليس فيه علم إسلامي. ها؟ أعلم. يقول بعض العلماء يرى وجوب الهجرة من بلد ليس فيه علم إسلامي. ما هو لحس؟ هذا مو بصحيح؟ قد لا يكون فيها عالم، لكن يعرفون الأحكام التي تزدهر. تعيينه لي تعييم القولة هاجر. هي مهاجرة الجنوب والمعاصم، بعد ذلك من ديار أخرج من الديار. بينهما أن المهاجر خرج باختياره، والذي أخرج خرج بغير اختياره. هل لو فعل يعني عمل واحد يقول يترتب عليه الجزاء يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات لا يكفر عنه بقدر ما, ما عمل نفس قوة عز وجل الفويل المصلين الذين محنصاتهم سهود الذين مراود ويمنعون المعمل نعم أي لو عمل عمل واحد له وين <تصفيق> بقدره له وين بقدره والثلاث سفر نعم يعني إذا رتب الحكم على أوصاف فهذه الأوصاف لها تأثير فيه مجتمعا إذا كان مجتمع ثبت الحكم كله، وإن كان صغير مجتمع ثبت من الحكم بقدر ما حصل، نعم، فهذا. نعم. نعم. نعم. ويش؟ نعم. يعني ملهم أن أنهم إذا دعوا الله عزوجل استجاب الكافر لل للذكر والأنثى، يعني لا يستجيب للذكر فقط. للذكر والأنثى، وأيضاً قلنا أن حتى العمل أعمال الصالحة المطلوبة من كل منهما يشتركان فيها في الثواب. ما يفضل الذكر على الأنثى في الثواب في عمل عملاً عملاً؟ نعم؟ ماذا حسن نقولها مثلاً؟ بعضكم من بعض أنكم شيء واحد؟ نعم؟ الأعيان. إذا كان به مانع من موانع إجابة الدعاء فالواجب أن نزيل هذا المانع يخشى أقول يخشى أن لا يستجاب له ما أعلم طيب إذا كانوا تعلم إمتنعا إذا كنت تريد أن تكون مجابل دعوة فإمتنعا ما أقول لا لا لا فيه رجع يقول إمتنا انت أن هذا المحرم يستجاب لك شاية شاية شاية. نعم تمام يقول امام ايجدمه بمبادره وان هذا اخبار منهم, الله عليهم في يعني كلمة منهم. لا هذا فيه بس يعني هذا يعني الله سبحانه وتعالى يقصد تبجح او الناس المغونين في لا هذه ولا هذه حتى ما تصل سواء كانت التبجح من الله بما أعطاهم أو منهم بما أعطاهم كلها سبب لتكفير السيئات وإدخال الجنات لقوله تعالى فالذين هاجروا إلى آخر وقد بسطنا القول في الفرق بين هذه الأوساط وأن بعضها يختلف عن بعض وإن كان بعضها يلزم من بعد من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيذاء في سبيل الله يزداد الإنسان به أجراً يزداد الإنسان به أجراً ويتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي للإنسان أن يصبر على الإيذاء في سبيل الله ما دام ينتظر الأجر به لأن الإنسان كلما علم أنه ينال أجراً وثواباً بصبره فإنه لا, فإنه لا بد أن يصبر عليه من فوائد العالية الكريمة فضيلة القتال في سبيل الله بقوله وقاتلوا ومن فوائدها أيضاً فضيلة القتل في سبيل الله إذا قتل الإنسان ومعلوم أن القتل في سبيل الله من الشهادة في سبيل الله من فوائد الله الكريمة أن الأمال الصالحة تكفر بها السيئات أي تستر لأن الكفر مأخوذ من يرحمه الله من استتري ومنه الكفر لوعائق طلع ويسمى باللغة الغلاف الذي يكون على طلع النخل لأنه يسره فلهذا سمي, سمي ستر السيئات بالحسنات سمي تكثيرا ومن فوائد الآلة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ضمم ضمانا مؤكدا لهؤلاء الذين اتصروا بهذا الصفات الخمس لهم ضمانين الضمان الأول تكفير السيئات والضمان الثاني إدخال الجنات وهذا الضمان مؤكد بثلاثة مؤكدات الأول عبد الله لو أكفرني ولا أدخلني نعم نعم وثالث نوع التوكيد نعم ومن فوائد الآيات الكريمة التشويق إلى الجنة ليزداد الإنسان قوة في العمل لا لقوله ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأمهار والجنات في الأصل في اللغة العربية هي البساتين الكثيرة الأشجار لأنها أي البساتين الكثيرة الأشجار تجن من فيها أي تستره ذا استفاد منها التشويق إلى هذا الثواب العظيم، ومن فوائد الآية الكريمة أن في الآية أن في الجنة قصور لقوله من تحتها والتحت لا يكون إلا في مقابل إيش الفوق العالي وهو كذلك، ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة فيها عدة أنهار وهي مجملة هنا مفصلة في صورة القتال فهي في صورة القتال مفصلة على أنها أربعة أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خميرة لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ومن فوائده الكريمة أن هذا الجزاء مثوبة لهم من الله فلله فيه المنة عليه وليس لهم المنة على الله بعمله لقوله تعالى ثوابا من عند الله ولو شاء الله لم ولو شاء الله لآثابهم دون ذلك ولكنه بفضله جعل الثواب لهم هذا الثواب العظيم نعم ثواباً من عند الله ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى عظم هذا الثواب من أين تأخذ الصاحب الإشارة إلى عظم هذا الثواب نعم من قوله من عند الله وذلك لأن العطية تعظم بحسب معطيها والهبة تعظم بحسب واهبها فإذا كان ذلك من عند الله كان هذا دليلا على أنه ثواب عظيم لأن الثواب من العظيم عظيم ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتلقى حسن الثواب إلا من الله لقوله والله عنده وحده حسن الثواب فلا تذهب تتلقى الثواب من عند لأنه مهما أتاك من ثواب الخلق فإنه لن يكون مثل ثواب الله، فحسن الثواب إنه ما هو عند الله وحده، وفي هذا من هذه الجملة تأكيد لعظم هذا الثواب، لأنه لما قال عند الله استفدنا منه عظم الثواب، فإذا قال والله عنده الله الثواب استفدنا أيضاً، فأي تأكيد ما سبق أن هذا الثواب ثواب عظيم وأنه أحسن مثوبة. يثاب بها الأنسان والله عنده وحسن التواب هل يستفاد من هذه الآية الكريمه عنو الله نعم نعم ذهب بعض العلماء أنه كلما جاءت العندية فهي دليل على العلوم ولكنها في بعض المواضع ليست واضحة في بعض المواضع واضح مثل قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن إبادته ومثل قوله من عنده لا يستكبرون عن إبادته فهنا الفوقية واضحة لكن في مثل هذه الآية ليس, ليس ظاهرة جدا ثم قال لا يغرنك هذه شرحناها أولا قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد والوقت ضمنتها الآن ناخذ درج جديد نعم طيب لا يغرنك لا يخفى أن لا في قوله لا يغرنك ناهية ناهية ولكن سيقول قائل كيف تقول ناهية والفعل مفتوح لا يغرنك لأن النهي آخر الفعل. والجواب على هذا أنه إذا اتصلت رون التوكيد بالفعل المضارع صار مبنياً على الفتح إذا اتصلت به لفظاً وتقديراً صار مبنياً على الفتح فإن اتصلت به لفظاً لا تقديراً لم يكن مبنياً مثل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فهنا نون التوكيد متصلة بالمضارع، لكن لفظاً لا تقديراً وإذا لم تتصل به لم يبنى إلا إذا اتصلت به نون النسوة فالمضارع يبنى في حاله إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد لفظاً وتقديراً وقولها يغرنكاً الخطاب هنا يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون لكل من يتأتى خطابه والقاعدة هنا في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معني متباينين لكن لا يتناقضان حملت عليهما جميعا وإذا احتملت معنيه أحدهما أعم حملت على الأعم لأن الأخص تدخل في الأعم ولا ولا عكس فهنا إذا قلنا إن الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا عنه بقية الأمة وإذا قلنا إن الخطاب عام لكل من يتأتى خطابه ها صار شاملا للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره وعلى هذا فيكون الخطاب هنا عام يعني لا يغرنك أيها الرائي الذي ترى تقلب الكفار في البلاد لا يغرك هذا وقول تقلب الذين كفروا التقلب يعني التردد يعني التردد أي ترددهم في البلاد وتقلبهم من بلد إلى آخر وتقلبهم في التجارات وفي أنواع الصناعات وفي غيرها مما فتح الله عليهم فهذا لا يغرك ووجه الغرور الذي قد يحصل هو أن الإنسان قد يعتر بهذا الذي أعطاهم الله عز وجل فيصنع مثل صنيعهم أو يظن أن إعطاء الله إياهم هذا الشيء دال على أنه لا ينكر ما عليه ولو أنكر ما عليه لم يمكنهم من التقلب في البلاد وعلى هذا فيكون وجه الغرور من وجهين، فيكون غرور من وجهين، الوجه الأول ظن أن ما هم عليه حق ظن أن ما عليه حق لأنه يقول لو كان باطلا ما مكنهم الله تعالى من هذا الغرب من هذا التقلب الثاني أن يفعل مثل فعلهم أن يفعل مثل فعلهم كمن خدع كثير من الناس اليوم حيث ظنوا أن الكفار وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أجل تحللهم من دينهم ولعياذ بالله فصار يرى أن الالتزام بالدين سبب. للتأخر والتقهقر. إذا وجه الغرور يتجه أو له وجهان. نعم وجهه أن الله مكنهم من هذا التقلب. ولو كان ما عليهم ولو كان ما ماهم عليه باطلا لم يمكن طيب. الثاني لا هذا هو الأول أن يفعل مثل فعله ظن منه أن ما فعلوه سبب لهذا التقلب والتسعة في التجارات وغيرها والحقيقة أن هذا لا يغرر المؤمن لأن الله قال في كتابه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نميل لهم خير لانفسهم إنما أملي لهم ليزدروا إثمًا ولهم عذاب مهين ويقول تعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متي ففلا تعترض هذا ليس إلا زيادة إلا زيادة حصرس في في ما وقول التقلب الذين كفروا في البلاد البلاد مفرد أو جمع <تصفيق> <تصفيق> والمفرد بلد إذن البلاد جمع والمفرد بلد ويجمع البلد أيضاً على بلدان طيب في البلاد كيف التقلّف في البلاد؟ يذهبون من هذا البلد إلى هذا البلد يتنقلون في أمن وطمأنينة يتجرون ويربحون كل ما حمل التجارة من بلد إلى آخر فيغتر الإنسان بذلك قال متاع قليل متاع خبر متدعم محذوف والتقدير هو متاع هو أي تقلبه متاع قليل والمتاع ما تكون به المتع سواء كانت متعة نفسية أو متعة جسدية وكل متعة مضافة إلى الدنيا أو إلى الآخرة هي متعة إيش جسدية متعة جسدية كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعوام والنار مثول فقوله متاع قليل خبر من تدمحه والمتاع ما تحصل به المتعة والمتعة نوعان متعة قلبية روحية وهذه لا تكون إلا للمؤمن يتمتع بذكر الله وبما أن الله عليه من الإيمان ومتعة جسدية يشترك فيها اللسان والبهائم وهي ما يحصل للجسد من اللذة والنعيم وغير ذلك يقول متاع قليل قليل قليل في زمنه أو قليل في كميته أو في كيفيته في كل شيء الزمن قليل محدود وهو عمر الإنسان ذلك العمر المجهول للاد الإنسان متى قليل أيضا في الكمية لأن الإنسان لا أمك كل شيء قليل في الكيفية لأن الإنسان قد يحرم التمتع في هذه الدنيا بأمراض تعتريه ولا يتمتع بها قد يحرم بفقد بعض الأشياء والله آم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وَرِزْقًا فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَنَعِيمٍ دَالٍّ خَيْرٌ مِّنَ الْأَدْنَى وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ لَن إلى إليكم وَلَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَوَشِيعٌ لِلَّهِ خَوَشِيعٌ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَنَانٌ قَلِيلٌ هُنَاكَ لَهُمْ أَجْرُ مَعْلَمَ رَبِّهِمْ إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون <تكف> أبناء <إيه تكفت> من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد لا هنا ما إعرابها يا عبد الملك ناحية طيب كيف نصب الفعل معها وهي ناحية وأنها تجزم؟ هو مبني هو مبني لا مضاف. ولهذا نقول يا هور فعل مضارع مبني على الفتح محل جزم كذا. الخطاب في قوله لا يهورنك د الله لو قال القائل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن لكن لكن لا وقال القائل الثاني نقول هذا محتمل لكن حمله على العموم أولى لدخول الخصوص فيه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 ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صد ورقم صندوق البريد اثنان و وألف